قل إنني هدى ربي إلى قرآن مستقيم دين قيما من تأذى راهما حنيفا وما كان من المشركين قل إن طلعتي ولسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وسلم التسليم مرحبا بكم أيها الأخوات وأبدي لكم حقيقة سروري البالغ لتجدد هذه اللقاءات وأسأل الله لا يحرمكم أولا عظيم الأجر وجليل السواب على متابعتكم لهذه الحلقة ولغيرها أيضا من البرامج الدينية في القنوات المحافظة أسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب وأن يحمينا وإياكم من ما يقع أحيانا من الفساد الإعلامي في عدد من القنوات نسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالهداية أرحب بكم في برنامجنا القوارير وأرحب أيضا بإخوتي أو بأبنائي الشباب الحاضرين معنا وأسأل الله لا يحرمهم الأجر على على حضورهم تركهم لأشغالهم نحن وأيها الأحبة الكرام في كل حلقة نتكلم عن إحدى القوارير من الأولات يعني من صحابيات رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن أطلقنا على هذا برنامج القوارير أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشه رضي الله تعالى عنه وهو صحابي كان حسن الصوت بالحداء يعني بالقاء الشعر ملحنا فكان يحدو بالإبل يوما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والابل قد وضعت عليها الهوادج جمعها ودج وفيه النساء وهم قادمون من السفر فجعلت الابل تسرع والهوادج تهتز فقال النبي عليه الصلاة والسلام رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير قوارير يعني رفقا بالنساء فمن هذا اقتبسنا اسم هذا البرنامج تكلمنا فيما سبق في سيرة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكرنا لكم أعاجيب من حالها وفضلها واليوم وهي كانت أصغر بنات النبي عليه الصلاة والسلام وتوفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر اليوم سنتكلم عن سيرة أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام وهي زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام زينب أمها طبعا معروفة وهي خديجة وذلك أن خديجة هي التي كان للنبي عليه الصلاة والسلام منها أولاد أما غيرها فحرم الولد منها لم يكن منهم أولاد عائشة لم يكن منها أولاد آآ ماريا آآ القبطية ولدت له إبراهيم وهي أمه كانت عنده ولدت له إبراهيم وتوفي وهو لم يكمل سنتين من العمر فالمقصود أنها هي التي كان منها أولاد رزق منها عليه الصلاة والسلام بولدين بأربع بنات لكن الولدان توفيا في صغرهما زينب هي البنت الكبرى له عليه الصلاة والسلام تزوجت في حياة أمها خديجة وأهدت إليها أمها في ليلة عرسها قلادة غالية لها ثمن من فرحتها بأول بناتها تتزوج فأهدت إليها قلادة لها ثمن هدية لها في زواجها لما دخل بها أبو العاص ابن الربيع ولدت منه أمامة أمامة بنت زينب التي جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أمامة أيضا لم يكن لها عقب يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم نسب من جهة أمامة لأن نسبها انقطع ولم يكن للنبي عليه وسلم والسلام نسب ونسل متتابع متصل إلا من جهة فاطمة رضي الله تعالى عنها لما تزوجت علي الحسن والحسين وأم كلثوم أولادها إلى غير ذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها يعني كان لها حال معين مع زوجها لأنها أسلمت وزوجها رفض الإسلام هي دخلت في الإسلام مبكرة في مكة زوجها تعصب لدين آبائه وأجداده وأبا أن يدخل في الإسلام في ذلك الحين كانت الشريعة لا تمنع عن الإسلام لا يمنع أن تتزوج المسلمة من الكافر ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى بعدها قال ولا تمسك بعصم الكوافر وقال سبحانه وتعالى ولا تنسكوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمث مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فبين الله تعالى أنه لا يجوز إنكاح المشركين إني أزوج ابنتي ولا يجوز إني أنا أنكح من المشركين أتزوج من المشركين إلا ما استثنى الله عز وجل اليهود والنصارى فقط أما غيرهم فلا يجوز الزواج منهم يعني لو طالب مثلا ذهب يدرس في بلد معين وأعجب بفتاة فرضا من الصين أو من كوريا مثلا أو غير ذلك وجاء وسأل قال يا شيخ هذه فتاة لا تعبد شيئا مثلا أو فتاة بوذية تعبد بوذة أريد أن تزوجها فلا يجوز الزواج منها فالله سبحانه وتعالى حرم الزواج من المشركات لكنه استثنى شيئا معينا قال طيب نسمح لكم من المشركات تتزوجوا اليهود والنصارى المحصنات أيضا العتيثة أما غيرها فلا, فلا يتزوج منها استمرت زينب في مكة مع زوجها هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مع بناته بعد ذلك لحقته أم كلثوم ورقية فاطمة كانت معه أساسا لأنها لم تكن تزوجت في المدينة فبقيت زينب في مكة مع زوجها انشغل بال النبي عليه الصلاة والسلام لكن هي مع زوجها وماشي أمورهم مع بعض عندهم بنت وعايش حياتهم فلما جاءت معركة بدر وهي أول معركة بين المسلمين والكافرين التقيا ونصر الله تعالى المسلمين على الكافرين وقتل المسلمون من الكافرين سبعين وأسروا سبعين أخذوهم أسرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأسرة يتفقدهم فتفاجأ أن من بينهم صهره زوج ابنته أبو العاص بن الربيع فنظر إليه فإذا أبو العاص بن الربيع زوج بنتي جاء يقاتلني شوف شدة التعصب لآبائه وأجداده دين آبائه وأجداده مع أنه يحب زوجته ولكن الشرف يا, يا يا أخي أن تكون زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كل هذا لم يهمه لما رأى أن يعني شرف آبائه وأجداده ودين آبائه شوف شدة التعصب أحيانًا كيف تفسد على الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأسرة قسمهم إلى قسمين من كان منهم يعرف القراءة والكتابة قال له علم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة هو حرص الإسلام على على العلم وعلى تطوير ذات أيضا. إن شاء الله عندي حلقة عن المرأة وتطوير ذاتها. النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يرتقي بالمجتمع. ليس فقط المجتمع أكل وشرب وجهاد وصلاة وصوم لا أريدني أرتقي بالتعليم. أرتقي بتطوير الناس الذين عندي. فالآن يعني ما عندهم معلمين. فكان يقول إذا أن تعرف تقرأ وتكتب تكتب تعال علم عشرة عندنا الكراءة والكتابة ونطلقك أما الذي ما يعرف الكراءة والكتابة ممكن يساعدنا في هذا فيجب على أهله أن يرسلوا مالا لأجل أن يفتدوا وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحسنوا إلى الأسرع أحسنوا إذنهم يقول أخو مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه يقول والله لقد أسرت أنا مضمن الأسرع في بدر يقول وكانت أمي ذات مال فعلا أم التأجرة حتى إنها لما قيل لها افتدي ولدكي سألت قالت كم بلغ أعظم فداء دفع في أسير قالوا لها والله أربعة آلاف قالت أنا أدفع خمسة آلاف من شدة يعني عزها وكثرة مالها فيقول أخو مصعب بن عمير يقول كنت أجلس معهم فإذا جاءهم خبز وتمر طبعا التمر أحسن من الخبز الخبز يجدونه في أي مكان التمر يعتبر بالنسبة لهم يعني حاجة ضرورية لأن غالي الثمن وكل المناطق حول المدينة تأتي تشتري من المدينة فهو له قيمته عندهم مكة ما فيها تمر يأتوني يشترون من المدينة فيقول فإذا جاءهم خبز وتمر ألقوا إلي التمر كله أأكله وأعطوني شيئا من الخبز وأكلوا الخبز الناشف فأستحي أقول طيب خذوا شوية أنتم الآن أنتم الحراس عليك وأنا كافر ومأسور عندكم فيقولوا لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا إلى الأسرة نحن نحسن إليك يقول وإن جاءهم شيء حسن من طعام أو ماء أو كذا دفعوه إلي وبقوهم عطاشا من شدة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الفداء بدأ يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي مثلا من يفدي فلان وفلان وفلان زينب أرادت أن تفدي زوجها، فما عندها شيء ترسله، فأرسلت كيسا فيه فداء فيه يعني مال لأجل أن يطلق زوجها ويعود إليها. فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا فداء أبي العاص بن الربيع. طبعا أبو العاص بن الربيع ممكن أبوه يفديه، ممكن إخوانه يفدونه، ليس زوجته التي تفديه. وين الرجال؟ فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكيس هذا زوج ابنته. وأخرج ما فيه فإذا هي القلادة التي رآها على ابنته قبل سنين في ليلة زواجها وأمها بجانبها خديجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما خديجة حتى إنه لما ماتت سمي بعام الحزن ولما طرقت امرأة الباب عليه صلى الله عليه وسلم بعد سنين من موت خديجة طرقت الباب عليه وتكلمت قالت أثم رسول الله فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها فإذا هي يشبه صوتها صوت خديجة فقال اللهم هانه هانه أكيد أنها هانه أخت خديجة هانه هانه هانه, هانة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى خديجة لما سمع صوت يشبه صوت خديجة ولم ينفعه أحد بماله وقلبه وعقله كل شيء بنت الخديجة صارت له أما وزوجة ووزيرا ومستشارا وهي التي لما جاء قال زملوني زملوني أخذته ذهبت به إلى ورقة ابنه خديجة تسوى شيئا عنده صلى الله عليه وسلم وماتت وهذه أكبر بنت عندها وهو عليه الصلاة والسلام حضر زواجها قبل سنين ولم يرها منذ سنين انهاجر هاجر إلى المدينة من سنتين ولم يربنته ولم ولن ولا في اتصالات بينهم ولا رسائل فلما رأى القلادة تذكر هذه القلادة عندما كانت على رقبة ابنته في ليلة عرسها. وأن المسكينة ما عندها أحد في مكة أبوها وأخواتها في المدينة وأمها ماتت والكفار كلما حصل شيء قالوا بسبب أبيكي بسبب أبيكي فهي المسكينة متحملة تريد زوجها بجانبها ما عندها فلوس فأرسلت قلادتها اللي هي أعظم قل... أعظم شيء عندها ذكرى من أمها الميتة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة بكى جعل يمشي صلى الله عليه وسلم دمعه وينظر إلى القلادة أما الناس ما يدرون ليش يبكي صح هذا ما يدرون هذه القلادة لها قصة فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتم إذا تشاءون يعني يعني هذه مسكينة فقيرة ومبتلاة هناك إن شئتم أطلقتم لها أسيرها وردتم إليها قلادتها إذا تسمحون يا صحابة شوف أيضا أدبها عليه الصلاة والسلام يقول لو سمحتم إذا تأذنون أنا أود وأتمنى يا صحابة أن تردوا إليها قلادتها ما تأخذون فلوس منها لأن ما عندها شيء لا تأخذوا منها مالا أن تردوا إليها قلادتها وأن تطلق لها أثيرها أنا أود والأمر إليكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد أن الصحاب أيضا يكونوا طيب يا رسول الله ليش هذا أخذ ليش هذا لا هاد اقترح مني لأن ما عندها شيء وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قبلها رجلا من غير شيء رجل اسمه أبو عزة حتى ما يقول أحد أيضا من ربما يستمع يقول كيف طيب يا أخي يعني لأنه صهره أطلقه نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي يراعي ظروف الناس كان هناك رجل من المأسورين اسمه أبو عزة أبو عزة هذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاديه أن يفتديه قال دبر لنفسك أحد يفتديك قال والله ما عندي أحد يفتديني. قال طيب علم عشرة القراءة والكتابة قال ما أعرف أنا أحتاج أحد يعلمني القراءة والكتابة ثم قال يا محمد ارحم بنيات صغار فقراء أيتام ما عندهم أمهم ميتة وليس عندهم إلا أنا ارحمنا وأحسن إلينا فلم يزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أطلق سفلي وجه الله اذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط أبو العاف بن وائل لأنه صهره، لكن كل من كان له ظروف معينة يعيشها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلقه. هذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقه وأطلق معه ال ال القلادة. مرّت فترة هيثيرة، ثم خرج أبو العاف بن وائل في تجارة إلى الشام، وهو راجع خرج إليه زيد رضي الله تعالى عن في سبعين من الصحابة. لأن كان الكفار بينهم وبين المسلمين حروب كانوا يقطعون الطريق على المسلمين والمسلمون يقطعون الطريق عليهم أيضا لأن, القبيل لأن القبيلتين بينهما حرب فقطعوا الطريق عليه وأتوا به مأسورا مرة الثانية أتوا به مأسورا ودخلوا به إلى المدينة طبعا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أبا العاص بن وائل في بدر قال أطلقك لكن أشترط عليه. قال ما هو قال أن ترسل زوجتك إلينا المسلمة ترسلها إلينا تعيش في المدينة قال نعم وفعلا أرسلها إلى المدينة وحصرت لها قصة عجيبة في إرسالها زينب رجع أبو العاص بن وائل إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه عن الإسلام لكن أبى ورجع إلى مكة عفوا وزوجته زينب هناك ثم جاء إلى زينب قال إن أباكي أنا وعدتها نرسلك إليه في المدينة طبعا هي توجد تذهب المدينة عند أبيها وأخواتها و... يعني جلوسها في مكة ليس له معنى إلا وجود زوجها وزوجها معرض ويسافر إلى الشام في تجارات ويسافر مع قريش وحارب و... يعني رجل لا يتقبل منها النصيحة ليش أبقى معك فقال أرسلك إلى هناك والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بالرواحة ورجلا آخر وقيل أرسل زيد بن حارثة ورجلا معه قال إذهب إلى مكان كذا وكذا قريبا من مكة فستأتيكما زينب على جمل فأحضروها معكم اتفق مع زوجها قال إذا وصلت مكة اليوم الفلاني اجعلها تخرج إلى المكان الفلاني وأنا أرسل من يأتي بجملها إلينا قال طيب خرج بها أبو العاص وذلك أول ما رجعوا من بدر لما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وكان القريش لا تزال مصابة يعني سبعون منهم قتلوا وسبعون مأسورون مصيبة على قريش فوصل إلى زينب قالت تجهدي قالت أين قال هذه قلادتك فضلي واذهبي إلى أبيك في مكة في المدينة قال طيب ركبت على, على جملها أراد أن يخرج بها لكن خشي أن تنتبه إليه قريش وربما يعني أصابته بضرر هو إياها فأخرج أخاه معها قال اذهب يا فلان معها وصل البعير بس إلى المكان الجمل خرج بها وهي حامل على البعير ومعها ابنتها أمامة صغيرة طبعا ستضرب مشوار من مكة إلى المدينة يعني قرابة 500 كيلو هذا اليوم 500 كيلو عبر الطرق المسفلتة. فما بالف بهم هم يصعد بهم جبل ويهبط بهم واد وطرق موحشة فشاهد أنه خرج بها لما كان قريبا من مكة قبل ما يصل إلى الموطن الذي اتفق مع الصحابة عليه خرج إليه مجموعة من طريش قالوا كيف أن تذهب بها أبوها يقتلنا ثم تذهب ببنك هكذا في وضح النهار والله لا تذهب ثم أقبلها بارض الأسود واحد من, من قريش أقبل يخوفها بالرمح وهي على البعير ففجعت منه وأسقطت حملها حملها الذي كان في بطنه انطلق منها الدم سقط الحمل فأخو زوجها لما رأى ذلك فطل أخذ البعير وذهب به جانبا وأخرج كنانة السهام ونثرها بين يدي عشرين سهما وهم أمامه قال والله يا قريش ما يقترب مني أحد إلا وضعت سهما في صدره اتركوني أمشي والله ما تتمكنون مني ومنها حتى يموت منكم عشرون إذا مات عشرون ممكن تمسكونا بعددها الأسهم فحرر رجل كافر لكن بطل قام أبو سفيان وكان كافر أيضا هو قائدهم قال يا رجل اجمع عنا نبلك النبل اللي عندك اجمع عنا فكنا من المشاكل وإذا جاء الليل اذهب بها لكن فكنا مش في النهار أمام الناس طيب أمام الناس يقولون أبوها غلبهم وأخذ بنته بالقوة أيضا في النهار فكنا من المشاكل ففعلا رجعت وبعد ليلة أو ثلاثة خرجت ووصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعدها أسر زوجها مرة ثانية وصار لها تصوة معا في المدينة فما هي هذه التصوة نعرفها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا لكم كيف أن زينب وصلت إلى المدينة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدها خرج زوجها معه عير يعني معه تجارة إلى الشام فلما كان راجعا خرج إليه زيد رضي الله عنه مع مجوعة من الصحابة وأثروهم وجاءوا بهم جاءوا بهم ووضعوه في مكان سجن فابو العاص استطاع أن يتصل بزينب ويخبره وهو في المدينة أصلا بعدما رجعت وقال أنا مأسور فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر خرجت زينب أطلت من نافذة المسجد قالت أيها الناس إني قد أجرت أبا العاصب بن الربيع يعني أجرته هو في جواري هو في ذمتي وفي حمايتي محد يقصده فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم من الناس قال هذه بنتي زينب والله إني ما علمت بذلك فرى ليس اتباق بيني وبينها ما علمت بذلك والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم ممكن أي واحد من المؤمنين حتى لو امرأة يجير أحدا نقبل جواره ف عاد أبو العاص بن وائل إلى مكة وأسلم رضي الله تعالى عنه في السنة السابعة للهجرة ثم جاء وسكن مع زوجته في المدينة لكنها ما عاشت معه إلا سنة واحدة وماتت رضي الله تعالى عنه هذه حقيقة باختصار هاي منصور الشيخ ما يحصل ونشاهد الآن من صور للأسرى المسلمين تحديداً يعني في الدول العربية أو الدول الأجنبية نعم ف... يعني خصوصا بالمسلم في تعذيبه كأنه يعملون حيوان فأين يعني نحن من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع و... والله صحيح يعني أنا أتألم كألمك حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني استوصوا بالأسرى خيرا ويوصي بهم أن يحسن إليهم والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا لما أخدميكم ويغفر لكم، لكن اليوم ما يقع من تعامل الحقيقة عدد من الناس وللأسف حقيقة ليس فقط في ال يعني كوان ولا ولا مثلا سجون إسرائيل لإخوان الفلسطينيين لأن القلب يتقطع مع الأسف على بعض الدول العربية والإسلامية التي ربما لا تتعامل مع سجنائها. حتى لو كانوا مجرمين حقيقيين، من حقه أن أن يس في في مكان يصلح للآدميين، يعني يقدم إليه طعام يصلح للآدميين، يقدم إليه لباس يصلح للآدميين، معيشة، تهوية، طبيب. يعني أنت تتعامل مع آدمي. ربما لو لو يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أدخل امرأة إلى النار في هرّح حبستها، وأدخل امرأة إلى الجنة في كلب سقته. لاحظ، يعني فما بريك في آدم يا أخي تحسن إليه. فأناشد على يديك في هذا وأقول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذبون إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لزوال السموات والأرض أهون عند الله من قتل برئ مسلم بغير حق هل إذا وصل إلى مرحلة قتلة أو أو إزهاق روحه ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع محمد. نسأل الله أن يهدي الجميع هاي المساعدة ذكرت في قصة زينة كريلا سمعك رفضت أبغى أذكر في قصة زينة بغير الله عنها آه صورة جميلة من من من حرس المرأة المسلمة على صيانة زوجها و. العناية به. حقيقة هذه هذه نقطة جميلة يعني فعلا زينب بأخي تشعر أنها تحب زوجها حب حقيقي. ما حتى وهو هو غير يعني ذهب لقاء الأبيها. أي أحسن. سبحان الله. أحسن ذهب لقاء الأبيها ومع ذلك انظر لل. الحب اللي في قلبها بالمقابل نظر للتعصب من زوجها تعصب ال وده زوج وحتى هو كافر وما ذلك يعني ما خذ حسب إنه يأخذ الموضوع يعني بروية أو إنه أفضل من يتعصب لأباء وأجداده وقاتل أو زوجته هل في صور سلطان من التعصب تشبه هذا اليوم كثير نسلي كثير طبعا أول تعصب القبلة طيب ها. في كل مكان يعني وفي كل ال... يعني حتى في الرياضة صار فيه تعصب قليل. أصلاً في تعصب رياضي ويفرق بين يعني يمكن الشخص وأخوه صار ربما فسدت النفوس صار مشاكل, مشاكل, مشاكل, مشاكل عشان تاريخه و... بنال قبيلة واحدة بنال عمومه أو الإخوان في البيت الواحد يصير بينهم خلافات ويعني مناحر من أجل تعصب رياضي أو تعصب الفنان معين أو تعصب لأي شيء يعني أصلاً المسألة مثلا بحدقاتها تعصب هم بالك يدخلون فيها تعصب أحسن تعصب الدين يشتعنين النزاهة بسيح هذا الشافعي هذا كذا هذا كذا شافعي هذا إيه مالكي إيه هذا احسنت هم هاي مساعد للاسف دكتور أصبح الآن في قنوات تدعم التعصب <تصفيق> أو... اي يعني انا كثير ما... اللي... نعم كثير ان اللي... اللي... اللي... اصبحت يعني يعني تشجع على التعصب وسبقات ربما في الشعر وربما في القبل وغيرها وتثير بين الناس التعصب المشكلة أنها وصلت حتى إلى الأطفال الصغار يعني أحيانا الأطفال في ابتدائية أعمارهم أبو ثمان سنوات تسعة سنوات ويتعصبون مثل هال وهذه قضية حقيقة أنا لا لن أتكلم عن التعصب القبلي ربما إنه موجود ربما في الخليج وما حوله أكثر من وجوده في دول أخرى لكن كذلك التعصب المذهبي التعصب لأقوال العلماء أحيانا يقتنع الإنسان بقول عالم ويبدأ يتنقص غيره من العلماء هؤلاء جهال هؤلاء يا أخي أصلا هؤلاء علماء وليسع كما وسع الأولون من يعني جمع الأقوال ومحاولة احتوائها جميعا. التعصب كذلك في الكرة وما يقع أحيانا في بعض الملاعب من مباربات أحيانا ومناحرات بينهم بسبب التعصب المتعلق بالكرة. كل هذا في الحقيقة يعني جاء الإسلام بمنع. شوف الله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بعثه إلى قوم كانوا مشتركين في لغة واحدة ومع ذلك لم يتوحدوا مشتركين في لون واحد ومع ذلك لم يتوحدوا مشتركين في طبائع وعادات وتقاليد واحدة ومع ذلك لم يتوحدوا مشتركين في وطن واحد ولم يتوحدوا ما وحدهم إلا الدين إلا الدين لذلك الله تعالى يقول وألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينهم شوف يعني فلا يمكن حقيقا تجتمع الأمة إلا لما أنا لا أتعصب لبلدي ولا لجنسيتي يعني أنا أشعر أن المسلم الأبيض والأسود والأحمر والأزرق وال والأشقر وكل من قال لا إله إلا الله فهو أخي أحبه وأحب له الخير مثل ما قال مصعب بن عمير لما رأاه قد أثروا أخاه قال للمسلم شد عليه وثاقه أربط أخي جيدا في معركة بدر فإن أمه ذات مال، بنطلع من ورها فلوس. فقال أخوه يربط، قال هذه وصية كبير. الآن أنا أخوك تقول، قال إنه أخي دونك. هذا أخوي ما هو بانت؟ أنت أن تعبد الله والعز لست أخي. هذا أخي المسلم الثاني. شوف هل الرابطة الدينية أي فرقين؟ هذا شيء بعيدا عن التعصب. ما حكم تزوج من؟ مسلم آه. من كافرة إلا المسلم أو الأكس أحسنت هذا سؤال جيد حقيقة وهو أيضا بعيدا عن التعصب مثل ما ذكرت ولم يبقى لنصف دقيقة المشكلة وهو قضية كبرى يعني فعلا تزوج المسلمة من الكافر طبعا ذكرت أنا في البداية الله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكواثر وقال والمصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أباه الله تعالى المحصنات من الذين تكتاب. إذا قاعدة لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير مسلمة إلا إلا إذا كانت كتابية إما نصرانية وإما يهودية. حتى لو كانت يعني لو جاء إنسان وقال ياخي يا بس أنا الكتاب أن غيروا وبدلوا نقول حتى لو غيروا بدل ما دام أنها تقول إنها نصرانية وإنها تطيع الانجيل حتى لو كان الانجيل محرفا فهم هم النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الانجيل والثوراة محرفة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن في ذلك الحين يقول يجوز تتزوجوا منهم وهم قد حرفوا من ذلك الوقت فيجوز الزواج من إذا كانت محصنة أقصد محصنة يعني في حال بقائها معك لا تزني وإلا لو جاء إنسان وقال الشيخ ما في وحدة بكر الآن أجدها بتزوج مثلا في كذا من البلدان يعني مثلا لو ذهب إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو... الغالب يتزوج فتاة عمرها عشرون سنة لن يجدها بكرا نقول ليش هذا المقصود بالإحصان المقصود بالإحصان أن لا تكون امرأة بغي كل من جاء وقع عليها بالفاحشة أو عندها ثلاثة أربعة بوي فريند وتأتي أنت رقم خمسة تقول أنا سأتزوجك لكن سأعقد عليك العقد الشرعي لا هذا لا يجوز أما نكاح المسلمة للكافر هذا لا يجوز شرعا حتى لو كان يهوديا نصرانيا الله سبحانه وتعالى يقول: ولئلا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويقول سبحانه وتعالى: ونا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من خير من مشرك، ولو أعجبتهم، فلا يجوز. لذلك ما يعني أنا وخاصاً إخواني حقيقة وأخواتي المقيمين في الخارج في دول أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وغيرهم من البلدان ممن صار لهم فترة هناك، وهاجروا إلى تلك البلدان. ونشأ الجيل الثاني والثالث في تلك البلدان فأحيانا البنت يكون معها في المدرسة أو في الجامعة شاب اسمه مايك جون أي اسم وهو نصراني وتريد أن تتزوجه شرعا لا يجوز لا يجوز إلا إذا دخل في الإسلام إذا دخل في الإسلام أما حتى لو تزوجته في كنيسة أو في غيرها ديننا يمنعنا من ذلك شريع إذا أنت مسلمة الشريعة تمنعك من ذلك الله تعالى يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا لا يجوز شرعا مثل هذا وينبغي أن لا تكون يعني عواطفنا هي التي تحكمنا مثل في هالمسائل، المسائل ينبغي أن يكون الذي يحكمنا هو شرع الله سبحانه وتعالى الله. أنا ودي أستمع لأسيادتكم زيادة لكن وقتنا الله. انتهى فإن شاء الله تعالى نكمل معكم في حلقة قادرة وأشكركم يا شباب الله يجزاكم خير وإحفظكم وإحفظكم وأشكركم أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي قناة إق على اجتماعكم وإنصاتكم وأسأل الله أن نكون قدمنا لكم إن شاء الله ما فيه النفع والخير والله أعلم وصلى الله وسلم